بسم الله الرحمن الرحيم وقور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسكور إن عذاب ربك لواقع إن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 افَسِحْرٌ هَذَا ام انْتُمْ لا تُبْصِرُونَ اصْنَعوها فَصْبِرُوا او لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين بفاكهة مما يستهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم رلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بَعْضُهُمْ على بعض يتساءدون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل إِنَّهُ انه هو البر الرحيم فذكر أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرنك ربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يلقنون أم عندهم قزائم ربك أم هم المسيطرون أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِمُوا اَسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ أَمْ لَهُ الْبَنَاكُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ صَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ تَبِئَ أَعْيُنِنَا وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ فَارَنَ